وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوَقَهُمْ كَيْفَ فَنَيْنَاهَا وَزِينَنَاهَا كَيْفَ فَنَيْنَاهَا وَزِينَنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَّنَاها وَالْقَيْنَاتِ فِيهَا رَوَاسِيَ أتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مباركا فَالْعَالَمُ فَأَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ فَاسِقَاطًا لَهَا طَلٌّ نضِيدُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ